ونيسرك لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَتَّكَّهُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النار الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وريادين الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 ما علمنا منها وما لم نعلم لك الحمدك الذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمدك الذي تقول اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر أمرك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم يا واصل المنقطعين اوصلنا إليك اللهم يا واصل المنقطع اوصلنا اليك ولا تخزنا يوم العرض عليك ولا تخزنا يوم العرض عليك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك اوابين لك منيبين واكتبنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وعن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خاردون لا يحزنهم الفزع الْأَكْبَرُ وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون اللهم زينا بزينة الإيمان واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان يا رحيم يا رحمن اللهم إنا عزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وصحبه نبينا محمد في اعلى جنات الخلد اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين اللهم احفظنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وعين العائلين يا رب العالمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا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 اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وموت المسلمين ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اجعل لهم من بعد الاحباب حبيبا اللهم اجعل لهم من بعد الاحباب حبيبا واملا قبورهم مسكا وطيبا اللهم انس وحشتهم في الظلمات يا فاطر الأرض والسماوات وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا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 والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلّي اللهم على نبينا محمد